وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العظيم مشاهدينا الكرام ومستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالدعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بفضلياتكم بفضلياتك حلقة جديدة مرحباً وما زالت تحياتنا مع صفوة الصفوة مستمرة نأخذ منها الدروس والعبر ونلاشي أمتنا الإسلامية الحبيبة ما تمتعت به أمم الأنبياء من آفات لم يردها الله تبارك وتعالى لهم فيها وقفنا في اللقاء المنصرم عند قفة سيدنا نوح واستفدنا من فضيلتكم بعض الدروس المنطبها هذه القفة عند شرحها وتحليلها لكن فضيلتكم توقفتم عند آخر آية في القصة حينما قال ربنا تبارك وتعالى لسيدنا سيدنا نوح يا نوح اهبت بالسلام مننا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم قلت سوف نحتاج هذه في المرة القادمة ترى من بعد سيدنا نوح سيدنا هود هل هو مقصود بهذه الآية قوم مقصودون بهذه الآية أحفظ الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من بعد إحنا قلنا إن الكفر ملة واحدة صلة واحدة نعم تتغير الأسماء تتغير الأزمان تتغير الأوطان أم... أمكنها تتغير أمكنها. أمكنها. الكفر ملة واحدة معادات الحق معادات الحق رفض كلام الله سبحانه وتعالى والله ال... الشيطان يعمل عمله هذا أمر نعم. الأمر الثاني الكبر عندما كما قلنا عندما يتجذر في القلوب وتصده يعني ثوابت لا لا يسمع المتكبر هذا صوت الحق ابدا وهو يظن جهلا منه أنه إن قبل الحق نزل من من من, من مكانه العالي وتساوى مع الناس نعم. أو أن قبوله للحق يسلب بعض خصائصه وامتيازاته. الله اكبر يظن واحنا في الموضوع ما حزلهوا نعد الكفر هذا وحده ولكنه مخلص في كفره الله جميل هذا تعليق ودائما محمد بن المخلص في كفره ينتصر على المزيف في الايمانه معقول ان نحن راح ننتصر لكوننا مسلمين لا لا لا لا والمرء منا يعني الانسان او الناس بمناقبه هذا بمناصبه المناقب هي ال ال ال الأخ ما سلكه أشياء, تركه أشياء في الأخلاقيات وما تصنع في هذه الأخلاقيات يعني هذا رجل ذو منطلقة حسنة يعني ذو ذو خصلة حسنة ذو شيمة حسنة ذو ذو ذو ذو, ذو, ذو, ذو سجية حسنة ف هذه لما تتبخر من الأمم وعندن الأمة تائها يعني خلينا إحنا في أمتنا يعني خلينا من تحت لفوق من والله ووضح أنها تائها من قديم تأتاه تاه سبحان الله كما صحيح يعني م. البشرية تتوه وتعود تتوه وتعود ما تعود بأيه بجلات لما يرسل لهم الأطباء طبيب تلو طبيب تلو طبيب،, طبيب،, طبيب،, طبيب لكن القضيه تمت اليوم ما لكم دينكم ما عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلا دينا بعد الاسلام ولا نبي بعد محمد ولا عجل. كتاب بعد القرآن لكن تاتي الشياطين بتجدال البشرية عن هويتها لا وبعدين تأخدهم بعيدة وبعدين تتوه الأمه غدا تسأل يعني كيف السبيل السبيل واحد نعود إلى رب العباد طبعا ال ال ال العايز يهاجمك ولكن هذا كلام مسطح يعني نعود إلى رب العباد أعطونا منهج المنهج هن تخرج عن المعاصي وتعمل الطاعات المنهج عن طار انطلة في كتاب الله ما فرط في ما فيه مشين ستة آلاف مادة ستة آلاف آية تعالوا طبقة في الحياة قوانين الدستورية والوضعية فيها مئات الألاف من المواد وما وفد صحيح. بحاجة البشرية صحيح. لا تعلمتها بستة ألاف آية وشوف بينها آيات الحلال والحرام تريدها بسيطة وسهلة وميسورة طبقها تخلق بأخلاقها كن قرآن أن يمشي على الأرض تهتدي الأمة للأمة يعني مش معبولة هو اللي استطيعها معبولة لأن لا يريد الهداية هو في العوني والنزع. لما يقر على الخط أعايزي طيب أنا أوحي إنه مرود أنا أوحي يوم كان بقى خلاص ساب أنا ربي يأتي بالشمس من المشرق بها من المغرب الآن الكفر لا يبتهون هذا كافر صغير الكفر الآن أطلب رأسه 16 وحتى نحن لا نعاني الآن محمد من الكفر فقط نحن نعاني من عودة... من عدم عودة المسلمين الإسلام أنا أهدي الإخوة الدعاء أن ندعو المسلمين للإسلام دي مهمتنا أسفية في هذه العقود إن كنا من أهل الدول طلب كبير هذا يا مولان أن ندعو المسلمين للإسلام طلب فيه لأن عجب المسلمين ما فهموا الإسلام رفضوا الإسلام منهم رافض ومنهم غير فاهم فاجتمع الغبي من المسلمين ومن دعوية المسلم لا يكون غبي يبقى نقول الغبي من المتمثلمين مع المتمردين من الكفار للمحودين الله سبحانه وتعالى لا طيب ولا ولن يستطيع ولن الدين باقي بس أتباعه كما قلنا من قبل إلا من يستيقظ المسلمون لا. ما ماذا سأقولهم الغير والبقية سوف تأكلوا بعضها بعض يعني ألم ينصر الدين بتدخل <تصفيق> ليه تبارك وتعالى بغض النظر عما فعل المسلمون لا, لا. هو الاستم باقي باقي لأن الله قد حافظه علاش لكن لكن هل الاستم عبارة عن جهاز يعمل من غير من غير عامل لا يعني يعني القرآن يجب أن يفعله سنة صعد بهذا المنطق نص هذا ما حدث على مر البشرية بمرور مم. الأيام وكر الاعوام هذا كان تبارك وتعالى يرسل الأنبياء والرسل جميل طيب, طيب. من ضمن هذه الحقب بالبشرية أو المحطات للأنبياء مم. والرسل لا. قوم عاد قومات ما هذا عن قوم عاد جاء وبعد قوم نوح أحفادهم يع تقريبا يعني بعد قوم بعد من المئة من الثمانين ما دا ما دا يعني سبحان الله خلف بعدين خلف أنا ممكن أنجب ولد صالح ال ال, ال, ال الولد الصالح ينجب ولدا صالحا فأتي الحفيد الثالث ويتكسر عن تربية ابنه على هوية الدين ويأخذه فاسدة ها أو صح ففف بالط القراءة تفيد إيه الشيطان يعتال بعيدا عن الطريق يرضى من المحقرات ها فمن لم بالمحقرات هستك فين يروح لما يرجع ما يعرف يرجع ما يعرف الردود ف فال ال من قوم نوح قوم كانوا متاع هذا هذه الأمم مطيعة عاد هؤلاء ما هو عندنا عاد الأولى وعاد الثانية عاد الأولى التي كان منها هود ذي عاد إرم والثانية ثمون أو الثنية ثمون دبحت لنا صالح موضع مشهور إرام على رم آه إر إر إر رم يخلق في البلاد من حيث مثلاً ودم من حيث الحضارة حيث, حيث, حيث القوة والجسم والجسم. وبعدين يقول لك إن كان قزمهم ستون ذراع قزمهم الكزم. لا ما شاء الله وبعدين يمشي يتقلع في الأرض كك ك ربنا خلقه أخذ من سو فنأتي لأنهم أعجاز نخل دخل لهم وهو آذى وصرت صورة عجيز نخلة خويه لأنها تحركها الرياح حتى ترفعها وتحببط بها والنخلة بيها. والنخلة الرياح تحركها ما شاء الله النخلات تحرك الرياح لا إذا يظن أنهم ثوابت في الأرض ليه ما نأشفد منها قوة هو هذا ربنا أعطاهم بسطة بسطة في الأرض فالبسطة في الجسم دي جعلتهم إيه يعني لا استخدام في الخير استخدام في التكابر رماني أشفد منها قوة الله أكلا الله لم ذراع <تزمهم> يقول يعني ما من ستين إذا ما ده الصغير ده, ده, ده, ده الولد القصير اللي فيهم المسكين اللي هو إيه يعني ما تخيل سبحان الله والله ف... وبعند البشرية عادت مرة أخرى إلى بسطه ابينا ادم أبو نادم كان ستين جراء فعاد إلى فعاد عاد مرة أخرى إلى, إلى هذا الحد يا الله الحد لكن جسمه الضغط. كانوا يحطون على بيوت. لا هم لا هما وصل بهم الحضارة ربنا سبحانه يأخذ يعني التي لم يخلق مثلها في البلاد وصلوا في العلم وقال لهم سيدنا سيدناه إيه مصانع على أنكم تخلدون طبعا كتب لك مصانع يعني البيوت ومش عارف الحمامات ومش عارف والمياب الحمام والمياب لا لا لا مصانع مصانع مصانع مصانع كلمة صنعة يعني الإنسان يصنع بنفسه شيئا فيه حتى وصل كبرنا أستاذ في علم التفسير ودرس <تصفيق> لنا نحن فلمني، فوما زدت عمل شخصين فلمني يعني أحموا على دليل بعين هذا. يقول لنا هؤلاء القوم سبقوا أنا أقول عن اكتشفت فيتامين إيه ثلاثة الذي كان احتار عشان يطيل العمر فعملوا مصانع تخلدهم إما أن يتركوها أو إما أن تصنع أمور لا يموت الإنسانه عندما تعطاه. الله أخ هذا رأي شيخ. وذكر عندي نص القران وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون بنص الآية نص الآية غرنا عندي نص آية الله سبحانه ولكن الأدوية من بعض الصناعات والأدوية الكيماوية لم لا بيخلصها ضعيف لا وثبت يعني مع أخواننا الفلكينو علماء الجيولوجيين أن هذه التي كانت فيها منطقة عد كانوا عين تعرف الأخاص خذدي شمال اليمن عنده حضرموت شمالهم الربع الخالي وشرقهم عمان وهم جنوب الجزيره العربيه ما بين اليمن والجزيره والعمان عمان الان هذه المنطقه لماذا لا انيس فيها ولا انيس فيها سبحان الله فهل ترى لهم من باقيه يا الله. لماذا تعال ابدا تقصر اولا قوم عاد خلفوا قوم نوح, نوح. صح. بدات البشريه ارتحت قالوا هود وهود هو أول من تكلم العربية أول من تكلم العربية هذا منك لا يعني قال صلى الله عليه وسلم هود من تكلم قال صلى الله عليه وسلم علي علي علي كلام الرسول ده, أصبر. أصبر. أصبر ده أنت في علم اللغات الله الباحثين عندك دماغ الإنسان سبحان الله سيدنا إسماعيل بس إذا أول من تكلم الفصحى عرب يفضل لأن إحنا عندنا عرب بقى إده وعرب عاربة وعرب مستعربية عاد عاد العرب ده الع... عن لا دول, عرب و... دول العرب ودول العرب العاربة طيب تمام بقى إده ما قبل عاد بابو من عند عقب سيدنا نوح بعد... ما ما بافل... أو ما بين نوح والعاصر الله عاد بقى إده بابو وفين عرب مستعربية بدأوا بسيدنا إسماعيل لأن إسماعيل تزوج من جرهم صح. وهم عرب وهم عرب فلما تزوج من جورهم وبعدين يعني ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال, ال وتتلاقى يعني يعني تجد أن المصريين اخوال العرب لأن هاجر مصري مصري وإحنا أخوان يعني للناس المصريين هم أخوان إسماعيل وإسماعيل تعلم العربية من من من جورهم قبل عليه شيخنا الغزالي والإيه. أنا مصري عربني من الإسلام فالتعبير جميل العبرية أخبر مثلا لا لا لا, لا كما يقول إلا إلا أنها ظهرت على لسان يعقوب وهو إسرائيل نفسه أتأخر بعد سيد نهود بكثير سيدنا من, من الأوائس جاء سيد نهود يا قوم إيه؟ وإلى عاد أخاه بهوده هنا الوقت لما بعث منهم هم و سيدنا نوح كان من قومه ايضا لابد ان يكون من قومه دائما من قومه لابد في... ليس هناك نبي يأتي من خارج قومه فأنا و... أتعرف عليه وانت من وانت دعي وأنت ليدوم واحد من قومه فهم, فهم؟ نحن مهيب إخواننا ودائما نقول إخواننا المسلمين الموجودين في الغرب وفي أوروبا يجب أن تنشئوا من ابنائكم دعاه عرفوا كيف يفكر القوم كيف يتحاور القطب صحيح ما صح. هي عاداتهم؟ لما أروح أنا حلينا لما أنا هذا العربي الذي تتحدث فاصل قصير ونواصل أعمال فضلاتكم. سيدنا الكرام متابعينا الأعزاء فاصل قصير ونتابع كونوا معنا. صفو الصفو. استمعينا الكرام مشاهدينا العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية ومعنا نرحب بأضي سنة الكريم فضلت أدعالي السمير الكبير الشيخ بسالد دكتور مرد مرحبا ونحب المرسولاتكم مرة, مرة ثانية ونبدأ ونكمل... رحلتنا مع قوم عاد من البداية طيب. من هم عاد مكانهم من... أو... أوصافهم أه. أه. قوم عاد قوم ورثوا الحضارة أو التقدم أو يعني التمكن من الأرض التي يحيون عليها من قوم نوع. لما ذكرهم ذكرهم بنوح وقومه جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في القلب في بطة بعد يعدد عليهم الموضوع بس اول ما جاء اول دعوة و عاد اخاهم هودة قال يا قوم عبود الله ما لكم من اذاه غيره كما قال سيدنا نوحي سي القتل دعوة التوحيد اذا القوم كانوا اين مشركين مش خلال دخلوا في الشركة آخر بالشكل الصحيح. فعايز يعترف على الأوصى. سبحان الله. مم. سبحان الله. عبد الله ملك من الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إما أن عذاب عظيم في الدنيا أو العذاب العظيم الأساس. نعم. أي نبي يأتي لازم تقبل تأخر. صحيح. أمر طبيعي. مم. وهكذا الدعاء إلى الله أو ما الدعائى إخواننا إذا صليت هتنجو يوم القيام إذا ركعت إن شاء الله لو كناشتمال وهكذا لابد هذي القضية. مم. سبحان الله. ف. فأول دعوه له هي دعوه التوحيد وبعدين ف اول رد لهم جاءتنا بتأفيتنا عن بتأفيتنا تبعدنا عن ما كان افك يعني أفكا أفكا أنت أنت أولاً أولاً وأفكا من من الابعاد او من من من تغيير من تغيير العقول لا, لا غزو فكرة يا الله يعني. أنت جيت عمدنا غسل مخ حوله والله تأنيث أنا عم عم كأنه يا موضوع أباءنا الله هذا إزاي؟ عم وجدنا أباء نفس القضية إن وجدنا أباء على الله الكلام يتكرر لا شوف أنا رجيت أبوية وما أنا إلا من غزية خلاص لا هنا آه إن إن إن رويته وإن ترشد غزية أبسل والله أبسل يعني أنا لو لو لو لو, لو القبيلة بتاعتني ماشي مين أنا بعناقه وده اللي هو إيه؟ طابعه القبيله مم. اه صح يعني لما تيجي عشان تقفشنا عما كان يعبدوا اباؤنا من قبل والله رب جميل من قبل فضلاتكم هذه حجة أقوام الأنبياء دائما يدعون للتوحيد التوحيد ويخوفون من عذاب يوم القيامه وبعدين تبتدي هم تطلع العادات الزميمة هذا عدم وجدنا عليه ابائنا هو كيف انا انا طلعت لابويا والعذاب الله رب العالمين بهذا الضلال انا انا على نفس الضلال هو مش أه أه. مش مش قراء مش تصور ان هو وبعدين إيه، وبعدين هو ما نراك إلا في سفاه، نفس قضية، نفس الاتهام، ما ما صحيح ولا شيء، وبعدين أنت ما عندكش شيء فين الحجة؟ أنا عايز معجزة، سبحان الله، يؤيد الأنبياء والرسل بالمعجزات، ومنهم من لم يؤيد بالمعجزات؟ لماذا؟ فعلاً سبحان الله يعني وليس ليس طلباً ممتنقياً ما طلب نريدوا بينة أو دليلاً ولكن هم أغلقوا باب من بداياته أول من غير ما نجرنا الطبل أول أنت أول أنت تفيه طبعاً أنت جاي عشان تضحك علينا ونغير بيه ال ال ال ال العبادة وتعال إلى آيات القرآن ووضوحها تعال نا. نقصد شريعة من سورة فود لأن إحنا ما مشينا مع سورة فود في قصة نوى قصة فين نمر برضه تحديدا هو هو اخوهم منهم منهم عليهم. من فرهم انذر قومه بالتخطاف اللي هي المنطقه اللي هي فيها هؤلاء القوم سبحان الله وقد قالت النظر من بين يديه ومن خلفه ما فيش ما فيش قبله لانبياء من من, فيه من ايوه لا. ومن خلفه لسه في ده بس بس من خلفه ما كانش فيه لا. المكان ده بالذات الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتفشانا عن الهتنا تأتينا بما تعايدنا إن كنت من الصادقين فيش تفاهم طب تبق نعنى إيه الموضوع وانت شوف انت جاي عشان نغير عبادتنا والذي كان عليها و... وتضحك علينا وتخلينا عرفك والآلهة والأصنام التي نسجد لها لإدعائك أقول لك إيه انت عندك آية هفة طب سيدني نوح كان حينما يكلمهم كانوا يضعون أصادهم في أذانهم ويستغشوا في يدهم دول ما عندهمش وقت لا لا لا لا لا دليل. دليل عندك عذاب. هيه. قالوا يعني ربنا قالوا, قالوا إن إن كان هذا هو الحق من عندك فانطل علينا إيه حجارة من ممكن. السماء فكان يعني الـ الـ الصالحين ال من الواجب أو العاقل يقولي ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فهدي ليدي صحيح. هذا صحيح. مش معناه ربنا كان هذا هو الحق نعم. <تصفيق> الله. <أنا. تصفيق> <تصفيق> أنت بتساعد. العذاب. شيء واحد يعني يحفر قبره بيدي. سبحان الله. هكذا ف... كان منطقهم منطقه. ما، مش مش منطق، هو منطق الكافر لا منطق له. هو منطق من يريد الضلاله ولا يريد إلا انه يسفيق لنفسه. قرأت. سترد هم في حياتهم الاجتماعية كانوا يتعاملون بهذا النظام أم هذه الوصا ضد الدين فقط لا. وضد الحق. شو رأيك؟ إذا لمعت بارقة الحق، وقف أمامه أهل الضلال. هذا هذا هذا. لا لا لا. يعني يعني حتى بتوعى جال... أراضينا هم دول الناس الأكباحة اللي مستمراتك إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي وانت أصلا سفيه وما رأيك كاذب بل نظنكم نضل... بل, بل نوقن أنكم من الكاذبين سبحان. نفس القضية هنا قال إنما العلم عند الله دايما الأنبياء مش يردوا تهمة لا لا لا يحقق قضية النبي لا يرد تهم. لا لا لا لا. هو يحقق قضيه. هو اهو. قال فاتينا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. قال انما العلم عند الله، ووالله ما ابصرت به، ولكني اراكم قوما تجهلوا يعني دا يعني, دا يعني دا يريدون ايه؟ احنا عايزين بينه، عايزين بينا. لا لا. عند الله. العلم عند الله، متى تاتي؟ الله اعلم. انا جاي برساله، انت ليه مش تسمعني؟ انا قيل يقول إسحاق وأبلغه ذلك ولكن أنت تشهد الحق ولكن بعض الناس نفس قبيل سيدنا نوح ماذا نقول شو ولكن قوم جاهلون تجهلون تجهمون يعني تشهدون الحق تشهدون الحقيقة ما هو يعني من ضمن الطرف أو الطرف أن راح الدفع على هارون الرشيد فيبدأ النبوة هو أبدا عايز قبل هارون الرشيد مش عارف فبدأ النبوة هذا والله <تصفيق> قال <تصفيق> له ما معجزتك قال له أنت أتني بأي شيء وأنا أظهر فيه معجزتي فقال هذا شد معه كده مغلق فلنخذ هذا القفل فتح على قولك انا نبي مش متحددا انا مش صوبت انا بس وامسكت خفت انا وادك نبي تقول متحد بس سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يعني كان منطقه بالدعوة ليس فيه مثل هذه الكلمات تجعلون وهذه لأن لا لا لا لأن لا لا لا لأن في في في في قريش كان هناك كرام من القوم وعادته من القوم ما يتفهمون لكن شملة بهذا السحق تنفيذ من الملاء في قريش منهم على خلق لما قال سفنا والله من آبائي لو لو كان أبوكي مسلما لترحمنا عليك أنا بنت حسم الطاعة والله لو والنبي عزته بيتميل ما كرر الأخلاق يعني كان في ما كرر الأخلاق عند العرب موجود عندهم حب الفضول صح. لو دعيتوا إليه الأجر الأجر إذا عندهم يعني بعض المبادئ من عندهم اللي يسمع بعدين عنده حاول من أن أبو بكر وعمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وغبرك وأبو عبيدة بن الجراح ودول من كبار القام ودول من الملة بس الملة المحترم صحيح ف... ليس هنا هنا ملة هنا ملة الملأ... لا هنا ملة من فرز واحد جبروت الجبروت كله. على أساس مش مثلاً حتى سيدنا موسى طلع واحد. وقال رجل مؤمن من آدفرعون إنس مو إنس واحد. في هناك في القرية أبصرنا ما يصير ثاني مفع ااا فكذبوا من رجل من أقصى المدينة هي. بعد الأربعون ما فهمش ولا صالح. لكن لكن فيكوريش أرخى أرخى وبرضه عشان من من طبعا طبعا البيئة العربية بيئة برضه بيئة فاضية بعد الرجل الذي جاء من أقصى المدينة انتهت انتهت المسلمون على ما أنزلنا على فم من بعديه من بعديه جند مننا مثلا وقتلوا قتلوا رجل الصالح ها هذا نسخين لكن لكن أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خديجة علي أبو بكر ها رضوان سعد في تأييد الله ومسدد الله أكبر. <تصفيق> وهو أصلا وصفه رب أنه الرؤوف الرحيم. إن شاء الله. جب أسأو دخل. نحن لا نفاضل بين الأنبياء لكن ساكن السماء السابعة غير ساكن السماء السادسة وكلاهما ساكن في السماء صحيح. لا و... نحن نأخذ الصورة كاملة. لا الله يرضى عليك. لا علي يعني ما مو... ما وصلت إليه قريش والعرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان تمهيدا. لما حدث الله يرضى عليك. أوراق النوفل وزيد بن الخطاب وكذا ما هدول يعني حرام. ولكن يا راكبكم قاموا تجهلون. فاصبحوا مسلمين ثلاث سنوات لا لا تنزل الإيه لا تنزل المثلنة وهم وهم أفضل الناس أصحاب أصحاب زراعات وبساتين وخضرة. الآن سبحان الله رماس. الآن سبحان الله أحفضي رماس كان سبحان الله ذكر من علامات الساعة أن تعود مروج ال أرض العربي مروجا خضرة. يوم ما تجد الأحقاف دي فيها خضرة وكذا أرض السطح قد اقترب. ما يا نعم نعم نعم نعم. فلما رأوه عارضا هم هنا تهددوه بأن يأتي بعذاب لأن كانوا كان آيه, هاتل أيه من الله بس. كانوا. لأ أنا وضع نصف مع خبرة نصف مع خبرة نصف هم هم استعجلوا العجاب عزالة. على أنه بينه ودليل. على أنه. لم هو... يطلبوا دليلا. لا لا مش دليل. هم عندهم سطح أنه كاذب وأنه غير صادق ومن الاستهتار بمكان فهاتي اللي عندك. عجيب. آه بهذا الكبر هذا صافر اللي عندك. سبحان سُبحان الله. العجيب أن العرب كانوا زمان لما يحبوا يستسقوا كانوا يرسلوا وفد منهم إلى مكة. لا. ليه ما؟ هناك في هذه الأرض. يدعوا يدعو. يدعو, يدعو بالتسقق. بس يستسقوا لقمام اللي في أي في أي مكان. ما يستسقوا فيها. لا لا لا. ما لا فينات يروح عن يروح عن المكة وده. سبحان الله. فبعثوا سبعين واحد. اختاروا سبعين. مم. فمين الطريق واحد اسمه معاوية بن بكر الكباره كذا وتحفل وض أكرامهم وكذا عنده جاريتين مشهورتين على على المسرح مرت رحلة لا مشورتان خالد ما شاء الله القو شهرا كاملا زي ما أنت شوف الفيديو كلب دا الفيديو تعال بيعملون الله فيديو كليب كلها هو يعني كلها وها كلها كلها كلها كلها كلها كلها فتذكر الله لقومنا أرسلونا عشان, ن... عشان ندعو نشي الدعاء ونشي عند ال... البسكاء وال... فالمهم يقال أنهم رأوا ثلاثة شحب ثلاثة شحب فلما رأوه عرض المقبل سحابة سوداء وسحابة بيضاء وسحابة داكنة قليلة فسامعوا صوتا أي سحابه تختارون السوداء يا مطر كثير طبعاً بيقوم ما ملئ أول ما وجد جاي عليهم. إنه هذا عارض الممطرنا. العارض الأول. ما لي. لو مستقبل أو دياتين. هذا جاي اليه. جاي عليه جاي عليهم. يعني ريح جايبة ريح جاي خلاص خلاص خلاص خير. خير نهود يا على من الله. استعجلتم. لا لا لا. أنتوا أنتوا <تصفيق> انت مش خذوا <كنتم> مستعجلين. <تصفيق> مش مستعجلين. <تصفيق> مش على عجل. ان هذا الآية سبحان الله. إذا بها بي. ريح فيها سر. قال ربنا ايه برودة. ريح... ريح صرصر عاتيه ريحا صرصرا عتيقا ريح برده بارده تريد في البروده في برودتها تقتلع ان ال... الاشجار والنبات والزراعه وسبحان وال... الله والافراد يا لطيف والطبيعه لطيف ف... جميعا ربنا صليت عليهم سبعه عليال وثمانيه ثمانيه ايام الحسوم. حسوم يعني سوداء مستمره قاطعه إذا نسمّي السيف سامي لأنه بيقطع بيقطع سبحان الله وقري شديد. ريح صرصر صار عتيه صرصر صار صار يعني من العذب من الشديد ريح عتيه ونزلت أه... انظر إلى العلم وأهله رح الله على الشيخ من الشيخ شعراوي عليها رح نطلع جر عمري عشت 35 ثلاثين سنة عشان أفسر كلمة بلغته من الكتابة عتيه ما فتح عليا فيها بشيء مم. سبحان الله لله. فلأن ريح عتيه يعني شديد. شديد. لكن بلغته من الكبر عتيه. عتيه ولما كبرت كنا بالسن أكتر. وصلت تمانين سنة. عتيه كيف؟ ف... <تصفيق> ف... فبلت أنا أنا أتمند عليك واتمند على ابن فلان وذا وذا وسبحان الله. لف صفوتي حادث بهذا الأمر. أن الكبر العاتي هذا منعته فيه. أنه قهر الطب الأطباء والدواء فلا أعود شاباً مرة أخرى. يا الله. تظهر إذا هذا النفحات الصعبة. شوف القلب لما لما ربعنا. تبرعاتي أصبح هذا تبرعاتي على الطب والعلم والتقدم والتجوّل. لا يعالج ولا. لا يعالج. زيه الريح لا يعالج. أصبح الكبر بعيد ذا. لا يعالج. ما كانوا في استطاعتهم أن يحتموا من الريح بالجدران بالمباني. تنزع الناس. <سؤال> الله وهم الله خلاهم هكذا بغض الضوء وهذه الضلال أعجاز النخل الخاوي أو الواحد منهم وقع على الأرض زي زي جذع النخل لا إله إلا خاوي <سؤال> فاضي سبحان الله لا والعزب لا رب العالمين فهل ترى لهم من باقي؟ والعزب إذا الآن ليس لهم من باقي سبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تمروا على هذه القرى المعذبة اسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابه يوم تدخلوها بعدين يتجروا من جنبها ولا بأعدة. حتى لا يصيبكم ما أصابهم خير. حتى مجرد المرور في أرض المعصية بسرعة. حتى مجرد المرور في أرض المعصية. هذا واجب على كل مستوى. الله يجزا بالسرعة. راجب لقطر 99 وأجمل بالعالم أضاحي ماذا قال له العالم؟ اللي بقى إذن الأرض في الأرض أنت تستمر فيها المعصية وفي الأرض تعيش فيها الراحة. سبحان الله. ويقول لها أرض. تن في أرض ثبيقة وفي أرض تربة زراعية نقي. بناسيها بناسيها. بما عليها من ناس من طاعات أو معاصي. طيب هنا يبدو أن الآيات الكريمة التي تلاتها في ذكرت أن ما صورت فترة زمنية طويلة. لا لا مزيفة وسيدة نوا. آه يعني. لا هو ما منشأ. أنا بقى ويصنع الفول. لا لا. لا ولا, ولا, ولا حتى مدة زمنية ذكرت وإنما هم ناس. لما رأوه عرضة مستقبل أو ديار. يقالوا هذا عرض مضطر. والله إذا أحببنا فنها خلاص المطر جاي وينزل ولأن ثلاث سنوات المطر ما نزل. فا خلاص أنا إذا زراعة عود والأرض تخص مرة وتعش عوش مرة أخرى م. ونعود إلى الثورة الاقتصادية ووو القوة المادية هذا لا هذا هذا مستعجل توما مش ده أن أنت كنت تستعجله بي ما يستعجل السنة عذاب بالعكس هم كانوا يستعجلون العذاب واحد يحفر قبره بيده هذا ده وين؟ هذا عارض فلما رأوه عارضا مستقبلا أو ذا هذا عارض منطرنا بل هو مستعجلتم ريح فيها عذاب أليم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ريحته تهب كان يدخل ويخرج ويخرج ويخرج ويسأل الله سلام الله جعلت صيب رحمه ما رجع له عذاب عائشة ما لك يا رسول الله لا لا لا, لا أود أن أن يكون هذا عارض كعارض الهود عارض قبول من... صحيح صحيح فرسيا خاف لا إله لكن ريحة ما تكون طيبة آه ريحة ما تكون ده صحاب سليمان زي ما هندي وضوها شهر نوفمبر رابعه صحيحه اصلا الرياح ايه لواقح تلقح الأشجار وتنقل حبوب اللقاح ده بيح بيعمل ايه احنا فيها الخير صحيح اما الريح والعذاب لله رب العالمين اللي فيها عذاب وفيها وفيها تحمل العذاب ليست الريح عذاب لا هي فيها التركيز يعني هي الريح نفسها اودوا ان نفهم الصوره صح هي الريح نفسها مصيبة صحيح لأنها عافيه هي ريح هي ريح عذاب. و... و... لا وبعدين بتنزع ال... ال... ال... ال... كل ما ترى بقوله سبحان الله ولكن فيها داخلها عذاب أليم داخل الريح فيها عذاب آخر سبحان الله. من برودتها من شدتها من قسوتها من آثارها لك أن تدخل أو ما تسمع فيها بمجرد. العقل ينطلق ويفكر كيف انه فيها. فيها عذاب اليس عذاب فقط عذاب أليم غي الله تدمر كل شيء بأمر ربها الله لا افسدها همشوا مستعجله سبحانه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم المساكن من من من, من, من قوتها ومن كان ينحتون من الجبال بيوت من, من, من القوة عم كان جبال رمليه لا الله أعلم يعني يبدو يبدو أنها أحجار، مدرية أنه أظن وجدوا تحت الارض اثار الأرض آثار عجيبة للبيوتين، أصحاب الدرجات عن الدرجات، ووجدوا رودمة، رودمة تمام لهم من باقية؟ طولت حضاراتهم انتهت، لا آثار ولا ناس ولا وأقول لم يقطع للمساكن فكما بس, أي بس المساكن خاوية.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 عادوا عاد عادوا مرة مرة وهم موجودين موجودين موجودين ووأم أهل الباط موجودين لا لا لا الله في بلادنا وفي غير البلادات يعني سبحان الله كيف نعرفهم ما اماراتهم أمرتهم كل من لم يرضى بكتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة كل من رد الأمر على الامر كل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضروره كل من استحل الحرام وصيره حلالا كل من حرم الحلال وقال يعني هذا حرام وهذا حلال يحل يحل ويحرم من ذاته او من عند نفسه او من بنات افكاره الذي يقول ان هذا هذا كان موجودا من قبل ان قطع الياد السالف هذه وحشية ان جلب الشارب الخمر او مرتكب الفاحشة هذه همجية قلت هؤلاء احفاد عنه احفاد عنه صاحب القرن الاوحد د يعني سبحان الله د د د سبحان الله على عز و عفة سبحان الله من أشد منا قوة من نم من أشد منا قوة صحيح. التاريخ كله كان يقوم على حضارتين دايما متوازنتين إلا في عصر واحد عند الشروق ال穆حمدي عليه الصلاة والسلام لما جاء سيدنا محمد طامت الحض العالم كله على حضارة واحدة لكن زمان كانت فارس والروم الأغريق واليونان مم. الشرق والغرب حتى من عصر حديث شيوعية وراء ثماره صحيح فلمن كثرت الشيوعية ما ما ما ما ما ما ما تحمل حض إلا, إلا أن تكون حضارة عادلة وعادلة ها هذا هذا فلن تكونها كذا إلا بالكتاب الوصي إلا العودة بال منهج العودة إلى منهج منهج لا, من لا. من لا. لا. سمح فاصبحوا لا يرى إلا مسيحينهم كذلك نجزي قوم المجرمين هم أجرامه؟ ها، في حق الله وفي حق كود وفي ح وفي حق العبودية التي يجب أن يتصرفوا بها. فهذا ما معنى الإجرام يعني؟ الإجرام، الإنسان المجرم هو الإنسان الذي لا يحق الحق ولا يطول الباطل. وإنما يحق الباطل ويطول الحق. <تصفيق> <تصفيق> الذي يرى الحلال حراما ويرى الحرام حلالا <متحدث> الذي لا يرى إذا نفسه في القتال المجرم ولا يجرم أنكم شرنا على هو تعدد تعدد ما هو المجرم متعدد الحدوث المجرم متعدد الحدوث آه <ممم> ولا يجرمنكم أنكم لا يشجع ولا يجعلكم يعني تعدد على الا تعددوا يعذبه أقرب للتقوا ها <ممم> <يعني> بهذا المقطع <متحدث> <نعم. نعم. نعم. متحدث> ولا <يجرمنكم. متحدث> و... ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه هنا لمن مكناكم من و... ولقد مكناكم فيما إن ما... مكناهم يا... إن مكناكم مكناكم أنتم مكناهم ايوه انتم يا أصحاب محمد عليهم أن... أنت... أنت... يا... يا آخر الأمم أنا. إحنا إحنا مكناه سبحانه أنتم وخذين أنتم وخذين الحضارة فيما مكناكم فيه أيوه. هو هو يعني هو أنس قبيح ماكناكم بالكتاب والسنة وضوح وحلال وحرام ومنهج يا فلان، هذا سلوك أي ماستك، كلام مخيف، نعم، كلام أدمانها جو، ناس زي زي أنت، أنت أخذتوا جوز، إشار عليكم من الدين، الله وصل به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ونفتح رضا خوفي، يافيد، صحيح، محمد الله عبده، نعم، وإن لو استقاموا على الطريقة، لا تبينهم ما انغدم، يبقى سيدي، كم طريقه؟ سلا واحدة، ناس ناس كت. قل هذه سبيلي، ه... ورن... بس, بس, بس سبيل واحد، سبيل واحد، وبسيطة سهلة، مشغولة، خذها، هو سيدنا موسى لو جادل، ألقيها، ألألقاه، فإذا هي حياة تاسعه خذها، لو جادلنا أنا لا أستطيع، اخذها لكن لا تلخذه ولا تخف ما بعديش طمأناه طبعاً طبعاً كانوا يعيدوها يعني تماماً خلصنا تعالى وما طال طماق من الله وأنا أجبر من أنا, أنا. حية ها لحيه هذا سبحان الله الإنسان يخاف وجري ويا مو كان في البداية كان خاف وفي المرة الثانية توجس في نفسه خيفة يعني بشريته يعني لا ينتقص من نبوءة. لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا بشر. لأن الناس يقول أنا, أنا, أنا, أنا بشر أ أ وأغضب وأجوع وأ وأنام بشر. ليس من طينه الأخرى. عظم ما ولقد مكناهم. مكنا من. ومعاه. فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم. ولا أمصاره ولا ولا أسرطه أسرطه من الله شيء سمح. من شيء ما حصلش اللي استفادوه لا يسمع سمع سمع على إيه ثم لهم قلوب لا يعقلون الله يضع لك فهو سمع على الموعظة لك كالأنعام بذل الله الله بذل الله الله لهم أضل لأن الأنعام مشبولة على العبادة ومش كلها بأمانة وليست عاقلة يعني البقرة إلا بتصلي الظهر معناه سقط معناه صلاه طيب طيب طيب وعلي فما يغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افهادهم شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله انكر نعم سبحان الله وحق بهم ما كانوا يظنون يستهزئون يستهزئون بمن الرساله طب صاحب سيدنا هود هن سرق هنا سرق الآيات يعني هذا السؤال هو ربما يكون هذه الحلقة أو الحلقة التي إذا كنا سنقول التي كانت ظاهرة في قوم سيدنا هود أولاً عدم شكر النعم، هو ما مولف النعم، <تصفيق> أين شكرها إن لم يشكروا النعم يعاقبوا بها، يعاقب الناس تجول ولا تعود ولا من الجاحد من الجاحدين ومن الكسنا للنعم، فانت عايز تعرف ليه؟ ربنا أعطانا نعم، أعطانا نعم، نعم، <تصفيق> <تصفيق> عندك سبعين صناعة من البترول، لا نعرف عنها كعرب يمن البترول تحت أقدامنا لا نعرف عنها صنعة واحدة. ده شكرا للنعم المناجم تحت اقدامنا الثروه البشريه موجودة الدين موجود العلماء موجودين سبحان الله الحكام النبئين موجودين نقص ما إيه ما الذي ينقص مم. الهداية الهداية نعم عدم شكر النعم عدم شكر وبعدين الشرك بالله أول, أول عبود الله عبود الله قضية الشرك وقضية الأزليين والنصيد اللي هو يعني أئلهم مع الله هذه هي نفس قضي هي القضية <تصفيق> هي القضية الأصلية على عاملة ربنا غفور رحيم بس المدير مش غفور رحيم خلاص خبرنا لقتل بعير وكذا من بعد الله من هذا لا لا إلا الله إن الله الشرك الكفر عدم شكر النعم عدم استخدام النعم فيما يعود عليهم بالفائدة وبعدين تكذيب الرسول اتهامه بالسفاها عدم قبول الحق الخوض في الباطل الاستمراء المعيشة على نهج الاباء الضالين يعني يعني كثير يعني لوحة مريئة بالاتهامة لما هذا العذاب لهم الابريح تنوع العذاب انواع العذاب بالنسبة للاقوام الذين ارسل فيهم انبياء الله تبارك وتعالى لما هذا التنوع ولما التنوع الخاص بهذه الفئة من الناس تحديدا يعني نوح بالطوفان قوم عاد بالريح لماذا الله سبحانه وتعالى يعني م. لا يسأل عما يفعل وهم يسألوه ونعم بالله ولكن قوم إزاي قوم مهود قوم عاد هم عملوا إيه رمان أشد منا قوة طبيرك أنا ممكن أميتك برياح وإنك <تصفيق> رياح سهله ريح إيه؟ دي الريح ايه هواء ده الرياح دي الرياح دي بتساعد انا بتلقح لا ما نقل حبوب اللقاح وتجيب لنا نسبه في دفع الصحراء وبعدين تحمل السحب والمواويل وتنزل المطر فالريح دي كلها خير ما. يعني انت مش هتؤمن بالله لا احنا فطريت الايمان ده احنا من اشد منا قوة ما من انا هذا الاستكبار طيب انت ادي الريح هي وانت اختار الريحه اللي تعجبك السحب عايز سحابه هذا عارض ومنطرنا أو ما الله المطر والحمد لله وصل هذا المطر الذي يظن انه نعيم له لذيه هو العذاب كله فكان انت ايها المفتري او المستكبر او المتكبر يعني فناؤك فيما تظن أنه انك يعني صار في يدك نعمه من النعم انك ما شكرت النعمه الله عندما جاءت كريع والسحب من قبل بالنعم ما شكرت توخذ عذابك انت نعم قد تعيش نعم كنت عدد طب طيب بعدين الامم في بدايتها كان يعني علماء علماء المنظرين في المسارح أهم شيء في المسرحية دي الحركة صحيح الحركة تكون عنيفة أو كبيرة بقدر العقل الذي أمامك فإذا كان العقل الطفولي تكون حركة واضحة أما كلما كبر كلما ايه أما الحركة والقعود يقرأ بالعصا والحرودك تكفيه المقال أو الملامة أو الإشارة خلاص طبعاً القوس الجالس في مسح العراس قم بهذا هذا المثل وبعدين إيه مبثور مبفوت بالعروس لسة تتحرك أبوه أو أمه بالجوابه الأب والأم كبار فاهمين إيه أن العروس لاتتحرك من ذاتها ما في واحد وراء السحرات نعم وحبيك سبحان الله والله المثل العالم المؤمن لما يجد شوية العرائس التي تخو... تخيف هنا تجمحت الثمانية ومجموعة مش عارف كيف والأمم وقررت وعملوا مش عارف حقوق الإنسان والكلام ده كله فالناس ايه دخال العاقل المؤمن <تصفيق> إنما يسيره برب العبادة عز وجل فأنا إن طوعت أو أطعت ربي خاف مني هؤلاء وما اقتربوا مني وما أذون هذا منطقة المؤمن هذا منطقة المؤمن فالمؤمن يرى حقائق الأمور هم تصور البدعي إيمان أن مع الله أحد، لكن المؤمن يريد أن يقول أن لا لا غالب إلا الله، لا نافر إلا الله، لا أحد يعتمد عليه إلا الله بهذا المنطق، هذا المنطق، فالمسألة المسألة يعني يقول الحجاج رضي الدخن عليه وبعدين اقبضوا على فلان فر قال هذا أخوه جابوا أخوه. فقال عندي كتاب من أمير المؤمنين بقل أخيك وطالما أن أخاك قد فر فلنقتلك أنت قال وأنا عندي كتاب من الله يقول أنك لا تقتلني قال أين هو قال هل قال تذرو وزراء وزراء آخر خلاص طوب خلاص سبحان <تصفيق> الله وقف عنده وقف عنك عند الآية إحنا لا لازم نكون مقفين عند الكتاب الله عندنا موجود الآية رخّم سمعنا وضح مش نكادر مش نكاد يعني الد... يعني هذا الامر ال... ال... ال... ال... ال... ال... الكفري أو هذا الكفري عند هؤلاء ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون كل قرى اوبدكت بايه بماذا اهلكنا الله في ولا ولا دمهم لا يعني فزت عاد وثمود وقوم نوح وقوم إبراهيم وقوم تبع كل هؤلاء لما أقولكوا أقولكوا لي بأعملي طيب وإحنا عندنا كتاب وسنة لمن نسبقه ماذا يحدث؟ سنهلا. هلا معنوضا. فصل خصين وفصل السماء معالي الفضيلة تكون مشاهدين الكلام فصل وأنا أودكن ومعنا. فَوَتُصْفُوَ شبابنا الكرام والمعجبين الأعزاء مرحبًا بحضرتك مرة أخرى معنا مرحب ومجددًا بضيفنا الكريم مبعثر كبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الكافي مرحبا بحضراتكم مرة ثانية سيدي في في في آية أخرى أو في غير ما معينة من آيات قصة سيدنا هود استعرضت بعض الآيات كيفية العذاب وكيفية إرسال الريح هذه السرسر العتيق. تقول ربنا تبارك وتعالى فسخرها عليه سخرها عليهم فعلا. تبع للعلم وثمانيه ايام من حصاد لفظ التسخير استخدم مع سيدنا سليمان فتسخرنا له الريحه يلا تجري يلا. بأمره رخاء الحيث شتان, شتان ما بين تسخرنا سخرنا له و... وسخرها عليهم هذه هي الريح في كلتا الحالتين انها مسخره لله هي جند من جنود الله صحيح جند من جنود الله نعم. يعني المعنى ان ربنا سبحانه لما ارسل على مشركي مكه في الخندق قال ايه ارسلنا ريحا وجنودا لم تروها نعم صحيح ريح تمام الريح التي هي يعني تأتي بالنسيم الطيب وتأتي بالمطر سخرت على على مشركي مكه فقاموا يقتلوا بعضهم بعضا وتكفئوا قدورهم وتطفئوا نيرانهم وتركوا ارض المعركه ولم نصب المؤمنين اي اذى إذا هي مسخره من المسلمين ضد الكفار. بس في ال في ال الذين أمر ذكروا نعمات الله عليكم إبودي أدخلهم جنودا فأرسلنا عليهم ريح ما قل سخرنا ما أقول معناها ريح للعذاب أيضا. وجلونا اللهم فرها. يعني. ريحنا للعذاب الإرسال هنا من ضمن التسخير. <تصفيق> يعني هي ريح. تتم صخرة لا. ونعم بالله. فيوصلها نعمة لمن أطاع وعذابا لمن عصى. سيدنا سليمان سخرنا له الريح. تجرى بأمره رخاءا حيث أصاب ذبح رضى الله فرُضوا شه ورَضَحَ شه لمن تسخير له لأنه طَعَطَعَ الله فطوع الله له مخلوقات. يعني هنا سخر له. لا لأنه سخر الصيف. كل سخر كل أعماله لطاعة الله فسخر له المخلوقات. في, عاد في عاد سخر عليه. لماذا لأنهم سخروا نعم الله عز وجل في مغضومة الله وفي العقوق وفي عصيان الله فسخرها عليهم. لأن أنت لما تصعى الله يا قضية حب الله اللي كنا عليها الحب يا جبرين أني أحب فلان ما تتسخير قلوب العباد لك لأنك سخرت قلبك بصاعة الله جيد بارك الله فيك لكن في الريح مع سيدنا سليمان ومع آية الأهزاب ليس فيها وصف لا فأرسلنا عليهم ريحا سخرنا له الريح إنما هنا سخرها عليهم بالوقت سبع, سبع ليال وثمانية أيام لأنها عبارة عن صورة من صور العذاب إلى أن تنتهي بدرجة أن امرأة كانت خارج من قوم عاد كانت خارج الأحقاف <متاز> فوصلت إليها الريح ولمختبئة في سرداب فقتلتها وده كان يوم السابع الأخير يوم الثامن طب والقوم الذين بالخارج عادوا كله كله رجع عاد. كله رجع في هذا الوقت عشان ينت. الكله عادوا والعاد والعاد واللا وما عاد منهم أحد وما عاد منهم ما. احد ما. ما. وصف الريح صرصر عاتيه صراعاتيها وخصومة. ها. في أخرى حسوم. حسوم يعني. وثمانية أيام من خصومة سوداء خصومة يعني سوداء. ريح سوداء ها والعاد سوداء ودائما يلا. نطس يعني أسبوع كامل من هذه الريح المتفلططة بصوتها العنيف هذا العالي بهذا السواد الذي فيها بهذه البرودة التي فيها بهذه الشدة التي فيها مصطفة بهذه الأيام دون دون البعيد بعيدة على قارب أكملها لل للإقتلاعها والأعجب أين هود ومن أمن معه ذهبوا مجاههم رب العباد كيف الله لا ليس بعد العين أي من يرى بعين قلبي قدرته. يعني سيدنا نوح معذّل لا نوح نفهمته. سيدنا نوح صورة الآيات وسيلة الترك وأوحي وصنع الفلك بعيوننا نوحين الآيات كما حترة. في سيدنا هود ما, ما صورة الآيات يعني حسب علمي ما صورة الآيات. كتب التفسير تقول نعم. إنه وقف في مكان هو من معه في نفس النوع دي سبحان الله ما تأتيه مريحة. الله من كان في معية الله هل يضره الله هل يقيده الله هل يقيده الله أحد لا لف العلماء يقولون أن يوحنا صغار وإذا العناية لاحظت قاونها نام لم نام لم في المخاوف وكلهن أمانه الله إذا ال الأم أول ما تهدت تهدت طفلها ينام وخلاص ويفتح هنيك الأم جنبه نام تين سبحان الله ما عندش قلق فالعبد المؤمن في معية الله لا خلق عنده لا خلق من الغد ولا بعد الغد ولا خلق من إنسان تبقى المشكلة الرئيسية بالنسبة لسيدنا نوح أنهم كانوا من عبدة الأصمام والأوسان وقوم سيدنا نوح المرتبة نفس الأولى نفس عبادة غير الله عبادة أل... ولهذا استحقوا هذا القضاء أو هذا العذاب الأليم والآن, والآن. عبادة التواغيت عبادة التواغيت عبادة الـ الـ الـ الـ المذاهب التي نصنعها من أنفسنا هذه عبادة طبعا طبعا عبادة المادة عبادة الدرجة الوظيفية عبادة ينافق الى ان يصل طب لماذا؟ فوفي فيك الاسبط لا يعبد التاغوت الى ان يوصلها فهنا تقبل المصيبة صحنا. يعني العذاب الاليم لأنهم كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى لو انهم رحموا انفسهم بطاعتهم لله سبحانه وتعالى لأراحهم وسخر لهم هذه الريح بل لما تأتي لهم بالعذاب تأتي لهم بالمطر لكن هم استعجلوا وغضب الله زي الضطيف. لما نبدأ نعادي العلماء والدعاء. نعادي العلماء والدعاء. نعادي هم عادوا يعني اتهموا بالاستفهام. وهكذا هم. وعلى مر الزمن. اتهموا هكذا هكذا طب طب, طب من يحملون المصباح هم ما ما عندهم <تصفيق> مصباح. فبصونا مصابيح. فبصونا مصابيح. ف يعني كل الفيلسوف بدأ لمن أنثنى عن الظلام أو قد شمع. طيب أخي ما ما ما ما خليني أنت مع مع أهل الخير امشي معهم احميهم بحميهم ما تحدثت أي فر أي الكريم حول المدة التي سيد لا بثها لا لا لا ما ما جاء في, في, القوم في القرآن أنا لا أركن إذا ما ذكر من إسرائيل في المدة والأماكن والمساء ولا لحالك في هذا الكلام لكن أنا وقف عند الآيات تعطي المعالم الأساسية تفر طغيان جبروت تبر صلف أنفة عدم رضا بالقبول الهداية وقبول الحق أمامه عذاب ريح صرصر عاتية وعصوم والعزب الله نسأل ذلك السلام فتح فسبحان الله تركتهم كأنهم عجزوا نخر خاوية مقارات في مقاراتي كانت تدخل في المنصارع حديث وطرفا إلى أعلى وتصحب به على الأرض هذه تهيئات الكيفية والوسط تهيئات من مفسرين واجتهدات جاروا عليها طبعا مم. يعني مم. من اجتهدها فالصالف له أجراء ما يشفت فأخذ سيدنا هود هل ورد شيء بالأثر إلى أين ذهب إلى أين تجه لا لا لا, لا خلص من والله أعلم هل بقي بمدة معينة ثم مات كلها كتب واجتهادات من المفاشل لكن نحن نأخذ الفاتح جاء هود لم يؤمن بي القوم الدرسة التي في نهاية هذه الحلقة من سيدنا هود ومن قوم أولا الجبروت لا يأتي بخير الكبر لا يثمر خيرا معادات الله عز وجل ليس لك قبل بحرب الله سبحانه وتعالى عليك أن تطامن من رأسك لصوت الحق عليك أن تطاق عندما تسمع أن هذا هو الحق الإنسان يجب أن يكون وقفا عند كلام الله أيضا لا تستهين أبدا بمن يعظك هذا نفس سيدنا من البداية ما أسألكم عليه من أجل من أجل إلا على الله الدعاء لا يأخذون لا يريدون سيئا من أحد وإنما هم يريدون فاعط الله سبحانه وتعالى والدخول في في في في معيه اهل الخير يعني هذه بعض الدروس ولعل هذا أيضا لابنائنا وبناتنا لما يسمعوا صوت الهدى وصوت اهل القلب بضر والديه واجلال لللشيبه والاستهاد في العمل والاستهاد في العلم والاستهاد في المذاكره وما يسمعوا لا دا داعي ابو رينا ولعنه في الشهر الفضيل نطلب من فضلاتكم دعاء أنا ولسعادة المشاهدين المستمعين على تكون ساعة إجابة إن شاء الله سبحانك اللهم على اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله <تصفيق> صلاة وسلام البيم المتلازمين اللهم اجعل جمعنا والمشاهدين جمعا مرحومة أمين. وتفرقا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تجعلنا في هذا اليوم الكريم ولا في هذا الشهر الكريم ذنبا لنا الا وقد غفرت ولا مهزوما الا وقد نصرت أمين. ولا مريضا الا وقد شفيت ولا ميتا الا وقد رحمت ولا مجاهدا في سبيلك الا وقد نصرت أمين. ولا حاجة من حوائل الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صراح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين مم. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين مم. وأبنائنا بالزوجات الصالحات مم. وترض عنهم شياطين الإنس والجن مم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا ولي أمورنا شرارنا مم. وأصلح يا رب أحوالنا مم. اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة مم. وارزق حكامنا بالبطانة الخيرة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على طاعتك يا رب العالمين واختم لنا منك للأجمعين واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار واجعلنا من الذين نظرت إليهم نظرة رضا فلا تعذبنا بعد ذلك الخنة جنة بدون دون طبيقة عذاب وأضدنا بضد عرفك يوم لا ظل إلا ظله ومدعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم يا رب العالمين شكرا لفضلاتكم أن, إن شاء الله مع قصة سيدنا شاهدنا الكرام بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وغدا قبل هذا الموعد بساعة كاملة حلقة جديدة مع صفة الصفة والدعالي السلامي الكبير فضلت الشيخ الوثاة الدكتور عمر عبد الكافي حتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته